يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما عم تعلم والعفو عما عم قد مضى يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلموا والعفو عما قد مضى عبد ببابك واقفون يرجوك لطفا بالقضاء عبد ببابك واقفون يرجوك لطفا بالقضاء محمد في القلب باق من قضى ذنب تجاوز محمد في القلب باق من قضى يا ربي أسألك التقى في كل ح عفو عما قد مضى من لي سواك مخلصي إن كنت عني معارضا من لي سواك إن كنت عني معارضا فكن المعين إذا مضى جفن العيون وأغمضا فكن المعين إذا مضى جفن العيون وأغمضا يا ربي أسألك التقى في كل حال وعما قد مضى